إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش كشرت وإذا البحار تجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المرودة سئلت بأي زنب قتلت وإذا الصفق نشرت وإذا السماء وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْهِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا بَالَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْقُرْنِ الْجَوَادِ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ عند ذي العرش مكين مطاعن ثم أمين وما صاحبهم بمجنون ولقد رآه من أفق المبين وما هو على الغير بظهيم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا وما تشاء